بوك تو تري ست يدنو واحد وثلاثون واحد وثلاثون ريستورانت تري في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة بيخ إسكوا بريد من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات بخ من فضلك واحد سلطة من فضلك واحد سلطة فضلك واحد من فضلك واحد شوربة بيخ إسكلا ديسيرت من فضلك الحلوة من فضلك الحلوى بيخ إسكلا سلوديت س سميتانا من فضلك واحد آيس كريم مع كريما من فضلك واحد آيس كريم مع كريما بيخ إسكلا فلودوفي إلي سيدني من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه او جبنة. من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان, أن نتغدى من فضلك نريد أن نتغدى ايسكمه ذا من فضلك نريد أن نتعشى من فضلك نريد ان نتعشى كاك واجيلايتي ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور хлебчики с мармелад مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل печени филики с салам и مع سجق وجبنة خبز توست مع سجق وجبنة Сварено яйце Байда маслока? Байда маслока? Яйце на очи уйун. Байда район Байда район Омлет Омлет Омлет Моля още едно кисело мляко. من فضلك واحد زبادي آخر من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل موله من فضلك كوبايه ماء اخرى من فضلك كباية ماء أخرى